وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الضعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قطلون وتأثنون طريفا